ليجزئهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من سؤل لَلَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه لله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار